بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب ورب المشارق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 وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إِلَّا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون كل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 وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّ لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّ كُنَّا غَاوِينَ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 لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم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 يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَعِينَ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْغَزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاطُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَهَا أَلَأَنْتُمُ الْمُطَّلِعُونَ فَاطَّلِعُوا فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَتْ اللَّهِينَ كِتْلَةٌ تُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَلْوَفُوزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَأَفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا وَلَوْا عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ فَرَادُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضُوا عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ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 ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ اتدعون بعلوا وتذرون, وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين اتدعون بعلوا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَهُ بالِالعَرَضاءِ وَهُو سَخين وَأَم بَثْنَا لَْهِ تَجرَْةًّ يَقُقين وَأَرسَلْناهُ إلىى مِئةِ أَلْلفٍ أَوْ يَزيدون فَآمَنُوا فَمَتَّنَ إلَ حين فَستَفْتِهِمْ أَلِ رُبِّكَبَناتُ وَلَ البَلُون.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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادًا اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليكونون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ مُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ أَعْلَمُونَ وَلَقَد سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستاجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح الموذرين